ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى وَلَا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مذبرين وما ذِي هَذِهِ الْعُيُونَ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يطلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لدتوا غير كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ربثكم في كتاب اللَّهِ إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لَا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا ذاقوا ولا قضاض بنا للناس في هذا القران من كل مثل ولا ان جئته بآيه ليكونن الذين كفروا ان انتم الا مبطنون فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يستخفنك الذين لا يقومون